وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا منذائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليسهلوا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانهم ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون وَلَا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض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 الناس يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخواصين وكنا نكذب بيوم الدين